بسم الله الرحمن الرحيم ألسلام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَثِيرٌ مِنْ قَرِيَشٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أ Fəma qal də'aqəm əz jəəəhəm bəsuna ilə əm tələu մəkənə qaləmə tələyəm Fələ nəsəələnə elvən əlsəl əliyhəm ələ صن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الَّذِينَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كانوا بآل وَأَنزَلَ قَدِيمًا سَكَنًا فِيهِ وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا مَعَايِشَ قَنِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إذن سلم يكن مِنَ الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قَالَ أَلَمْ فَهِبْ طِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ فَسَكَّبَرْتِهَا فَقُوجِنَّكَ مِنَ الصَّادِرِينَ قَالَ أَنْظِرْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَبِئْسَ مَا أَغْوَيْتَنِي وَدَنَّا لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَفِيئَةٌ لَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ سُرًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ فِيكُمْ أَجَلًا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِين فَوصُوَرْسَلَهُ مَا الشَّيْ قَُونِ يُ بِدِيَلَهُ مَا مَورًامَا مِنْ سَوؤَاتِهِمَا وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُ مَا عَهَاذ الشَّجَاتِ ل أَن تَكُونَ مَلَكَي هُنَالِكَ لَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّعْسِ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ سَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَقاتِ قَا يَخْصِ فَالِ عَلَيْهِ مَ مِ وَرَاتِ جَنَّ وَلَا دَمَا رَضُّهُ مَالَم أَنَّكُمَاعَ فِنكُمَا شَجَرَ وَأَْقُلَكُم إَِّ الشَّيْقَالََ لَكُمَا, لكما عَدُ انا ظَلَمنا انفسنا والا ان ترقل لنا وتفرح لنا لنكونا من القاصرين قال اهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ولا متاع الى حين فَالَّذِي فِيهَا شَخِيٌّ وَلَوِ فِيهَا فَمُوتُونَ وَمِنْهَا شُخْرُجُونَ يَا جَنِّيَّ آدَمُ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نِبَأَيْنِ وَارِثًا آسِكُمْ وَوَرِيثًا وَنِبَأَ الصَّقْوَاءِ وَذَلِكَ ذٰلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْزِعُهُمْ مِنْهَا لَكِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمَدًا وَمَا وَقَادِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَلٌ عَلَيْهَا آبَاهَ إِنَّا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالخص وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين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 واخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبابه والطيبات من العزق يَجِدُ الدُّنْيَا خَالِفَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالظُّلْمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَأَنتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن مَّا يَأْتِيَكُم مِّن رَّسُولٍ فَمَا لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ بِهِ وَتَكْفُرُونَ بِهِ وَلَوْ آمَنْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ لَغَفَرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَإِن تَتُوبُوا فَسَتَجِدُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْخِتَامِ حَسَائِدًا إِذَا جَاءَ فَمُرْسَلُ لا يَتَوَفَّونَهُم قَالُوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَجْرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قال تفراهم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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَلْجَدٌ وَمِنْ صَوْتِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّفَنَّ نَفْسًا إلا وسعها أولا أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من رل فجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدىنا لهذا وما كنا لنهتبي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونازى أصحاب الجنة أصحاب المارئا قد وجدنا فَهَل وَجَدْتَ مِمَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَلَّ الْمُؤَدَّنُ بَيْنَهُم أَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَعْصُونَ دُونَ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها وَجًا وَهُمْ لِلآخِرَةِ كَافِرُونَ وَأَذَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ مِنْ بِسْمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 كُ وَمَاكُ تُم تَستَك بِرون أَهَا أُلَّذين قُ سَتُم لا يَلَهُ اللههُ بِحمه دُخُل جََّةَ ل خَوف لَكُ وَلَ أَنتُم تَخذَنون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 لهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُدًى جاءت صلو ربنا بالحق فهللنا من شفعا فاستعننا اعن رد فلعمل غير الذي كنا نعمل قد خطر والسماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشل ليل النهار يطلبه حكيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات سبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واجعوا قَالَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّ اتى قال يا سقناه لبلد مي فانزل به الماء فخرج لنا منه كل الثمرات كذلك انخرج الناس لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن وََّذِي خَاب فَلَا يَفوجُ إَِّ نَسجاء كَذَلِكَ نُصَرفُ الْاتِ قَم يشكُون لَ قَدِ سَ نُوحًا إِلَ قَمِي فَنْقَالَ يَ يا قَوْْ يَابُدُ اللهَّ مَالَةُ مِنْ إلَهِ النير إ طس عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ قومه ان لا نراك في ضلال نبي قال يا قوم ليس به ضلالة ولا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أَن أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معهم في خلق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن فَلَا تَسْتَقِيمُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَذُمُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ بلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبكم أن جاءكم لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم والقروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أذئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا صَالِكِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ لَنَا فَأَنْتَ غَيْرُ إِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَانُوا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 أكُم مَآذِبٌ أَلِيم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ سَخَخًا مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْا أُكُم فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْا أُكُم فِي فَذَكِّرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَسْعَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَضْرَمُوا مِنْ قَوْمِهِ من الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لَمَّا آمَنُوا مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نُصَالِحَ إِنْ به. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به شافرون فعطروا الناقة وعسوا عن إِنَّ الَّذِينَ سَاعَدُونَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَسَرَّى اللِّعْنَةُ وقال يا قوم لقد جبلت لكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولا كن لا تصدوننا نصحين ولو قال لي سَمَا سَبَقَ قُلْ بِهَا مِنْ حَدٍّ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ قاو يجيكم انهم اولي شيء فطهر فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا تنظر كيف كان عاقبه المجرم قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأعطوا الكيل والميزان ولا تبقسوا الناس أشياء فَسِجُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ سَلَّحَهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعْبَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ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 فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن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 يا ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاسر تعس شعيبا انكم اذا لقاسرون فاعقذت امرجفت فاصبها في جارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كان الذين كذبوا شعيدا كانوا هم القاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين wəmə ərsəlmə fəl qəriə minnə bilin ilə aqqədna aəhlə ilə aqqədna aəhlə bilbəsəyi wəldərələ ləʾlə həm yaldərələ thəmə حسنة حساعة وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والشراء فأخلناهم ضغطة وهم لا يشعرون قَوْلَ فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْ لَعَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن Quan Emma فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانون يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبعوا kasi waman wajadna aktharahum lfasiqin thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila shi'auna w mala'ihim fadhlamu biha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 فَإِذَا هِيَ صُعْبَةٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لَّامِعِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم من فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخره وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كُم لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ مَا إِن تَنقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُرْسَلِينَ قَالَ أَلْكُ فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُوَأَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ بسحر العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغنبون سَاهَرَ تُسَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ فَإِذَا أُتِمُّوهُ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ عَنِ الْأَيْدِي وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا إن تَرَوَوْنَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَأَسَدُّ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا آلِهَتَهُمْ قَالَ سَنُقَسِّمُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ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 تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَوْ قَالُوا لَا آلِهَةَ إِلَّا اللَّهُ لَبِثُوا فِي شَكٍّ مُّنْكَرٍ ۚ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَٰذِهِ لَنَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا تَِ بٍِ آيَةِ مِن تَسْعَرَن بِ فَمَا نَحنُّ لَكَ بِمُؤين فَأَوسَلنَّ عَلَيهِ مُطُّ فَلَ وَالجرادَ وَنكُمَّ لَ وَضَّّ فَدِعَوَّمَ فَسَتَكْبَرُونَ كَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بني إسرائيل فلما تشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقلنا منهم فأغلقوا ذَبُّوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا رَاْفِضِينَ وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَوَارِدَهَا الَّتِي بَارَكْنَا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 وَعَلَى قَوْمِ يَعْقُوفُونَ عَلَى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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثممناها بعشر فَتَمَّ مِنْ قَاعَاتِ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَسْتَجِبْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ موسى ثُمَّ نَادَى وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جبل جعله دكا وقرى موسى صوقا فلما قَالَ قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك و تو كعلن لا تبرسلاتي وج كلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وتتذمن توعبة وتفصيلا لكل شيء فخذها بصوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن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 قَضَى قَوْمُ مُوسَى من بَعْدَهُ مِنْ خُنْيهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ قُوًى أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ قط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا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 تَخْذُلُ الَّذِينَ لَسَيَنَالُهُم غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَلَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مَن الرحيم ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نصفتها هدى ورهبه وفي نصفتها للذين هم لربهم يرهبون وَاسْتَرَا مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَانْقِضْ عَنِّي هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ Qaqqətəkə tədil bəhə mən təşəyə və təhdiyə mən təşəyə əntə vəliyəni fangfir ləna və arhəmna əntə qayr لَنَسْوًا فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَيْهِ قُلْ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يؤمن.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 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَذَائِكَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا Qül ya ayyuhəl nəs, ənəyə rəsulullah əliyikm jəməyəm əldəzi ləhə mülkəs, ələrdə iləhə illə həyəyəm ələhə iləhə yəməyəm ələhə iləhə iləhə iləhə fəəmənوا كَماتِ وَتَّبِوهلَعََّكُم تَتَدون وَمِ قَوْمِ مسََّتُ يهدُونَ بِالحَِّ وَبِه يابون وَقَ الطانهُ مسْلَةَ ي عشاتَسبَ قَُمَمَا وَأَو عن إِلَ فسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة علا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا بَاتَ مَا رَجَطَ لَكُمْ وَمَا ظَلَمُوا لَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم فطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء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 بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمسعرون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما زفروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عسوا عن ما نهوا عنه قل ما له دثا خاصين واذا تدنى ربك ليبعث عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لفريع العقاب وانّه لغفور أمما. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقلف من بعضهم خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى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 تَقُولُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذَا قُلْنَا الْجِبَالَ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى مَا ارْتَكَبُوا يَوَمَ الْقِيَامَةِ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافمين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية وَتُِْكَُ بِمَا فَعَلَ النُبَطِلُون وَكَذَانِكَ نُ فَصصلودٌ آياتاتُ وَل عََّهُ مَرجعون وَسْلُ عَلَْهِ نَ بََّذ آسَنَهُ آيَاتِنَا فَسَلَ خَمِنهَا فَأت بَعهُ فأتبعه الشيطان فكان من الغارين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها الله فمثله كمثل الكلب واتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل من القوم الذين كذبوا بآياتنا وأن فَكُنَّهُمْ كَانُوا يَعْدِلُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُجْلِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَوْ وَمِنْ أُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعِظُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَسْتَغْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأَمْنِل لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَنْ وَالارْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُظْلَمْ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 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَذْكُرُ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اذكرت من الخير وما ما السني الشو ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فشَّهَا حَمَلَت حَملًَا خَفيِي فًَا فَمَرَات بِ فَلََّا أَثْقَلَ الد الدَّ وَلهَّه رََّهُ مَا لَآتَتَنَ صَالِحَالَنَكَُّ مِنَ الشَّافِرين فَلَم آثَومَا قَالِحًا جَعللَ ك فيِي مآكَهُمَا فَتَلَ اللههُ عََّا يُشركُونأَشِقَ ماَا لا يَفلكُ شَيئ وَهُم يخْلَقُون وَلَا يقَطونَ لَهُ نَصرَهُ وَلَا أَ فُسَهُ اِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ فَالِقُكُمْ فَلْيَسْجُدُوا لِلَّهِ قُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها ركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين والذين تدعون يَعُونَ لَنَا فِرْقكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن فَتَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَى هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون وإقوامهم يمذ في الرَّيْسِ مَّا لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَأُجِدْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك كضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واذكر وَادْعُ نَجْهَرٍ مِنَ الْقَوْمِ بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ